توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى يسمى الجنة توحيد التوحيد ولاته يا الله من نجس أنه عنده بجعون عنده من دم يجل عند الناس القنية قد يتولي لنا الناس القنية يتولي لنا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى هنا أرسل لأن المرتبة يتغددنا ويما يتغبوا الأسماء والصفات صوي الزند أنجب قبل النسو يك أن تعطونا أنجب قبل توحيد الألوهية يا الله سبحانه وتعالى ما يستمر عندهم السنة تخلف ويمت تكرر لا يميو السدوا أقوى إنه يوحيد الأسماء الصفات لا يتكرر سوتش عندهم للسوق ما ما ستأسواش لا يميو سويت بتلين رأسها تون ودسننا يميست توحيد الأسماء والصفات جن... استمر الله ينبر. توحيد الأسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات لا يمتخالف يم يصاررو سوج ببودنا تشو اوترمان اسن هون بايناتا تشو مانس اهون كالوت اججون يا الناس نظر باون زمن توحيد والصفات لا عندهم والصفات لاي تركلنيا اقوام يالاتشو مسلو كن تركلنيا وين دمو طلق برو سيتايو كذا ليله تشوه لك تنمائن التمتها زوال الله سبحانه وتعالى تملك النتين كليلك هلق ياقارو بليلك بكل دمو يا الله سبحانه وتعالى سمنا بهريات سياقزود النعالن مالتنا ليله تشوه توحيد توحيد الألوهية وين توحيد يا الله سبحانه وتعالى بتن يا تملك النتلاي يا الله توقف عن إروه مثلاً بقولته الصفات لا يتلايو بلشونا جروت تايو بتشوين مالتهم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 والأنصار مدينهنو نذن هجراب سوتشني تقبلو والذين اتبعوهم بإحسان لله سبحانه نذيان من م نذيان من موالله نذين سوتش بترؤي تكتتلو عجوج رضي الله عنهم ورضوا عنه الله ك الناس يوددال الناس مكسو طيب هن آيات يعني ما لكم الله سبحانه وتعالى يوددال عجوج نذين سوتش تكتتلو جنات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 الفرقان لا يتغنون آيات سيتركون منالها ويمسيفسر منالها لا إمام للمتقين يعني للذي الله لم يفرض سوى أجواج إمامو يادر جنبناو ما نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا كما اخرجه الطبري وابن ابي حاتم وغيرهم ائمه مريو يادر جنبنا نقتدي بمن قبلنا كنيا بفيت بن بروسو يمنن مرى يهون ايهن بعدرجن كزي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 سلفك ينسو رأي ينسو أستعير ينسو تكبر هلم بيت اليوم زمن لا يوسر ينيا يلا نبت نبارة يهنيت عليه ينيا كملنا يو أستعير كملنا ستأتو ملامدك يتشعلو هلم على ثنوب النسون ينسون, ينسون إمام الشافعي إمام لموهوم متى؟ تلَقَ الإمام لموهوم يعني إمام الشافعي ماذا؟ إمام أحمد رحمه الله تعالى السجادة نرد من من قال إمام أحمد تتقاكم بهونم ماله إمام أحمد إذا تتكام ياهل إمام الشافعي مك إمام أحمد تتقا معلد ماله طيب الشافعي رحمه الله تعالى رزينا هم فوقنا إلى سنتابعي تيارا هم فوقنا النسو في كل علم وعقل ودين وفضل بهلهم بأوقات باأستصعب بهيمنه يعني املكوت تبت بالا نجر بدرجة بزيه كل نجر الندي سوتش كنيا بلايا وكل سبب يناد به علم كل سبب دمو سبب علم يمد جنبته سبب تقول لا النصو كنيا بلايا ناتو يعني نعين بالملقين سببه النصو يتقبل ነው ስለበላይ ናቸው ከኛ አው ይድራቁ ቢህ ሁዳ ወይም ደሞ ቀጥሰኛ መንገድ ቅናቻ የሚገኝበት የሆነን መንገድ ወይም የሚሆነን سبب ከኛ لنا ነገር ለማግኘት قربناچو لنا عن ورايهم لنا ለኛ ለኛ ማለት ለኛ رأي عند ذي خير من رأينا لأنفسنا إن يالراثة تنكال لن رأيه النس لن يمثل رأيه يبلت اتشادنا رحمه الله تعالى الذي هو الشعبي رحمه الله تعالى كما اخرجه الخطيب الخطيب البغدادي الفقه هو المتفقه بالتبالي كتاب اللي أراث ما تلو صالح بن مسلم من دزيلان كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي قان البرقيم إن يا صلصتيم عرطهننا، فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء كذا اندزي ذهالة كان يا صل ما نمت سايت أيدك أو منا براسو شعبي رحمه الله تعالى اندزي ذهالة إنما هلكتم تأفضوا حين تركتم الآثار آثار ركن ويمه كتابعي النار كتابي عيوج كأتباع آثاري بلالو بيتكلون على تهار بيتكلون تقل هنا سمي أثار تبلو سيطرك سما كتابي عيد شوي كأعرفون تصحابه شوي كتابي طيب بالمقاييس قياس ملامت مست... يعني عند على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 صحيح صحيح كتابه لا صحيح البخاري لا كتاب التوحيد ميبال ميبال من بال من كتاب عادي مو ذا اسمه كتاب استاذ كلهم ما ياورون سلام مندمه ثلاث اسماء وصفات بتقبلوا وكذلك ابن منده كتاب التوحيد ثلاث اسماء وصفات نزافه ابن خزيمة كتاب التوحيد والازافه ثلاث اسماء وصفات ليلوجم ليلوجم اكالات ندرس درجه واكتب لك إمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على على, على الجهميه الزنادقه أثمان ابن سعيد الداري أبو سعيد ابن ما إنه من ريس لي بشرن اللي من ريس لي يا هو تونك متحفان أيه كلهم يأوتوا توحيد ولو مياوتوا سنن فتوحيد كيت كفرنا إسن منا مكاك فرق من أسماء لم در تعارض العقل مع النقل بيان تلبيس الجهمية حتى أقيدة الواسطية الحماوية الصفدية أن ذي كتاب الثو تقل لنا سناع وسطعت من يزاد باب زات توحيد الأسماء الصفات باب زات يزيد تيان المدر أهل الناتو من جبا نتوشاد من النوم أهل السنة كسلفوك توحيد العبادة مي بالون نجر اندميت أنا عندما موالدة قال سوال قلت نجروك ولا تعلق يهونو مسروطين بما زدك هما نذين جروت ولتهم من نحشوا لبلو إثبات صفات الكمال مجملة إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعقيل يا الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ملؤهنو بحرات وتشن ما زدك نو ردا على أهل التعقيل. تعطين سوتشن تعطين ما يا الله سبحانه على السمنة تنا بهارات تربون ب ما صادعت أكلات أهل التعطيل بالاد أهون من تكاسنا عند جهمي يعني بفي تكان برود ما لهن حقيقة بل ك جهمية وتش كقدمت وتش جهمية وتش بتأمد جنون نتقصي شاء الله هون نتبوش ندنسد نملا سنة يمجر مراهن الله سبحانه وتعالى ملؤه نبهريات الجمادك ولتني بيان أنه المستحق أنه المستحق أو أنه المستحق للعبادة السوء مستحق له للعباده لا اله الا هو لا املك كسوئي ليلى باونت يمي الله سبحانه وتعالى بتشف ببتينينا لا املك املك يتغبا مهون ما صدق معناته ردا على المشركين مشركوش ردوا دي صفة يعني صفة كمالية إنه ملؤه نباهريات الجنسياتك تعطيل إياهن الصان ذي قاد الموت وحيد الجنسياتك شرك إياهن الصان وما بزبوت عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى يهم ليش لا فوتش يهني مثلا نقدقرن كل معطل لا بد أن يكون مشركا والتعطيل شر من الشرك معطل هون أكل بدك لا ده مشرك مهونه أيكرين تعطيل مبارونك رتمو كشرك يكفى أنا ويلي ابني تيميا إيه من ذي القراءس وأنا وهالا متعبت هاد. يلي لو كم سلفوش كسرة في تين بارو سلفوش ابن تيميا وتأخر نو سلفوش باي باي قام ماله. إيه إنه لازم يعني مساروتوش. تلك نو على انا موال ميتمون لايونو ولت تلادى كما يوم يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا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 من كنت ناوقوم ويم دمو مشريكنا تشاو ايالو سيجلصاتيو متان عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى عندما توفى سنه 81 هجره هاي اكبابي موته تلك امام بل اندوم ك ترجمهون سيجل يعني, ترجم يعني ترجم من, من, من اجتمعت فيه خصلة الخير كلها خصال الخير كلها يترن يترون نت باهري تقلع لا ترون نت يترون نت ترون المتبول لا سلعي تبين إلا نبوءة لا نبي الناس يعني مجاهد نبر مزاهد نبر عالم نبر محدث نبر ليلى من لا الله من يلا لا رحم الله تعالى بخاري خلق أفعال العباد سبعة سوستين يا قلت لا كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهنمية هلم كل حزبالة لان لا الله سبحانه وتعالى هو يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم الله يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم وكيع عندما تز تأناسبتني جاء كبابي موتنة. القرآن كلام الله دي. القرآن يا الله سبحانه وتعالى نقدره وأنزله جبريل على عليه جبريل محمد عليه الصلاة والسلام جبريل لما محمد عليه الصلاة والسلام ليق اردده كل صاحب هوى يعرف من الله كلهم يسميت بلتميت الله ما ندنهنا أو كذب من يعبد من يعمل كون ما كذب أو قول لا إلا الجهمياء نزى جهميتك سكرون لا يدرون ما يعبدون ميام الكوتن أكهل أيوكم معنا النزي جهمي ما عنده نسي قلت بشرين المريسي بشر المريس وأصحابه بشر المريس وأصحابه بشر المريس وأصحابه يعني يصوم بشر المرسي يتبالو صوي جهمي أن يصوم بشر اصحابها مالت مالت. مالت. ما لك شويه تكتلوا سووج ان ده معناته اللي سو قاعديني مش معناته ان سو يتكتلوا سووج بشرا من ريسين ان تكتلوا سووج ما دي سووج ان من ريسين ما يملكون ان يتاعقتم معناته طيب محمد بن اسماعيل الترمذي عند ذي سمعت المزني مزني اسمه 264 هجري اكبابي يموت نو يقول لا يصح لأحد لاحد توحيد لا يصح لأحد توحيد إلا حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. لا عندما قال عيون لا تموت، ااا يتقبل عيونه تستكاك عيون توحيد، يبالي نجر توحيد يبتسكاك لا يبالي، أن توحيد الله يبالي مه سيء حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينو كعرش بلايمهون قدرس بصفاته، وبهاريث كومارد. قلت محمد ااا محمد بن إسماعيل الترميدين دزيلًا مثل أي شيء أندم ناينت يعني بصير بصفاته ببهرة تقول سميع بصير عليم قدير سميع سميع ثملكش عواقي تحيه هنا جيت هناك عرش توحيد عايش توحيد لا توحيدا لا الله يبان من حين يعني سويه الله سبحانه وتعالى كعرف ان الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يال نو يالن الله ان لا, من لا أخرجه ابن منده في تاريخه كما في ابن ذاها بينه بعرف ما توصل عن الدنيا علوبه تباع كتاب جلسة علوبه بتباع كتاب لست طيب ليه لا ولن مطلقو عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب السنة بالجرة كتاب السنة يضافوا <تصفيق> يا <تصفيق> أهل السنة والجماعة عقيدا <تأباتتن> كأباؤنا كليلج أئمة وشيازهم الليهم بزجبا كرسول عليه السلام والسلام نكابال دربوشات ويا مت وتن <تسجيل> <تصفيق> اعتقاد وإيمان. امنت نو يزدر كتابه سؤال اذا وصفنا باب كفتو ما باب من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الاصنام باب من زعم يعني يمقته ان الله عز وجل لا يتكلم الله سبحانه وتعالى اي نقر بلو يمقته فهو يعبد الاصنام الصم يا من من يلا ملك, يلا ملك لبت مكنيات من دنو طاؤتاتن منونا طاؤتاتن نو يا ملك يا ملك اللي لا بثكنيات مندنو ابراهيم عليه السلام لآباطو سيل مندنيا يا, يا ابي لي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يسمع ما ياي يا كان انت من غير ما يتقن هنا اكل لمن تتجزى له سيل ما يسمع ما ينكر من تكملين له اكل مندنو معناتها طاؤت نو معناتها طيب إيهن باق كفة أبوها لا بسرو يتلعن لك على ما وشين نجقر عمل طيب ليلا قال الدارمي ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ولت متوسما أن ياهجرك وبيموتا تللك إمامنا ولت متواب وكتاب تاجد عند يوم الدنو أرد على الجهنية ليلا ودمو نقدوا عثمان الدارمي يمبالوه بشر علم رئيسي لي، عند ردي بني او رد سباد، عند هولو بدنت هني من الترديتو، عند ان مو الأند أكاد، الأند أكاد، على ما عندنا ده لراسن لما كل ميو ترديش شيء هون، سوتش اللي ما هاي إني أقول توحيد مموجة ك. يا بشرا من ريشي توحيد ما موجتن وشة لهن الناي هنا ويمتذكّل إنيا توحيد من ريشي الناتك التيوش يموجتوتن وشة إنما الموحد الصادق موحد في توحيده لي موحد كان الذي يوحد الله بكماله الله نبمله أنته بتن يا أربو ميزن ببحرية تشوم وبجميع صفاته بهل ببحرية تشوم بتن يا أربو ميزن وعلى نكذوه لا يتلاج ببحرية تشتم تقسم القدرة السمع يعني إنزين دزين نقول مسمات مايات جلوتار عن شغل أي مهون إنزين هذا وهلا جلّ سماً له سلّزه من سلينا تهكلاً يا موحد من بال صيّ تهكلاً يا موحد إن دمّه نيا جلّه سلّلنا سلف أيّ موج وإنما سلف سلفوا تني تكتبوا أيّ موج يجلّه سلّلنا الأسماء والصفات تهكلاً يا يا موحد قال ابن بطة ابن رحمه الله تعالى الإبانة الكبرى بالتبالغ تاكي اختبوا لي أردت أن يأخذ سلسأ أن يأخذ صلاي وإنما أبطل الجهمي الجه صفاته يريد بذلك إبطاله بزنك الكوارب هل هي جهميكو آل النزي جهمي هل هي جهمي يا الله سبحانه وتعالى باهريات ودك سعارك وشك سعارك عليك أبلا مسيل يفلّجو كوالا يريد بذلك إبطاله. بزين قريفلّجو من النّه؟ الله سبحانه وتعالى نراسه ودق معرجنا مالت. الله سبحانه وتعالى دليل له لماشة مالت. بتفك البقت أنت يعني من بايفل قبة من مكان قل يميسزه يعني وذلك أن الأصل أن أصل الإمامة بالله هي كوالا إن ذي القبة مكنت معرج مالت. الله سبحانه وتعالى يماما مسارة وجه يجب على الخلق اعتقاده فترتاته الشيئ قدمي له وهناك ماما مالثنو وهم دموا وسطوي أمنة لنور قدميه هنا ونقر في اثباته عفوا لن يقرر رجن سلوه هنا ودعانه وتنبيه على كل حال بتقل من هذا صوصة نقر وجه ناتشو مالثنو الله سبحانه وتعالى يماما مسارة وجه احدهما عند بناء او يم أحدها احدها لمجمرها اي يعتقل العبد انيته يعني الله سبحانه وتعالى يعلمهون لامنن عند بارئ ليكون بذلك مباين لمذهب اهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا بزين لهن من يترارق ويم راسه يغلل يراقى كمن التعطيل مذهبك كنذا أهل التعطيل, التعطيل امنت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 مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشرفوا معه في العبادة غيره ليكن لهن وبزينة جد يترا راجع كشرك بالتبيت كشرك سووش من يعرف سوي ناتو شرك سوي فتعرى ناتس القوال كن زا سوي من اللي يثمنه فتعرى أدا بالو عز القوال جن كالسجع ليل عن أجّرتها وهذا ما تجي. بآملك بآملك في العبادة غيره لا. أشرفوا معه في العبادة غيره. فآملك ولّي. ميلان آكل. أجّروه هذا. لك عيسان مريمين. دلوقتي تنم عكالات عندما يجّروه. إيه لك عندك أب راملكيو إيش ماله؟ الثالث الثالث صوستني هلا موصوفا بالصفات. لامنا. جيت هوا هنا موصوفا بالصفات. أن الله موصوفا بالصفات يعني الله سبحانه وتعالى يتقلس عنده هنا موصوفا بالصفات ببهراته يتقلس التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها قد يميه هنا وهذا السوك يتقلس عنده يميه جبا السوكا لا تقلس أي أريه هنا معلت. بزي ببهراته لتقلس قد يهون ببهراته اندالت لامنا من العلم والقدرة والحكمة وسائر وسائر ما وصف به نفسه. لكن هناك قاد عندات الوتع عندات أباب ناليل وشم أراسنه جروج في كتابهم. بق القرآن مستند جللت أب جللت أبادجونة جروج. اللي جللت قد من النوم على النار إذ قد علمنا له بما وقد أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته أبزان يوال الله سبحانه وتعالى أن دال لا يميمه فزاز فزام دمو تقلبون ملكه من مث الله سبحانه وتعالى بتجنيث ملكين دهونا ميرجافد تقلبون ملكه تاجيني وتشلعله من سيارك يا الله سبحانه وتعالى بهارات وش لا يلتجب أقوام تشنس ولكن يجب يكون هذا هو في سفاته هو يحتوي هذا هو يكون هذا هو يكون هذا هو يكون هذا هو يكون هذا هو يكون هذا هو هذا هو هو هو هو كفلوش <تساعدك> من يأهل تيالزونده هون عندهن يالات أتتك من يأهل عندهن الدماء أتكدلت الدماء سنعلت يمني سننجرهم على ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده مكني أن نمس لن من ناقين يكونوا الله سبحانه وتعالى بهر باريوت باريوت سلام ناجر منبلو بدعاءهم إلى اعتقاد كل كل واحدة في هذه الثلاثة، كنزي صو صوسته وتش ماذا تمت؟ عفون كنزي صوست لأمنة أينته تش بسوستم إن دام له باريوت سلاتة عراقون الله سبحانه وتعالى والإيمان بها بسواه من دام له سلاتة الدك سلا سلا سلاتة زاتون الله سبحانه وتعالى يمن لنا فاما دعاؤه اياهم الى الاقرار بآنيته ووحدانيته فلسنا نذكره هذا ها هنا لطول س لطوله وسعة الكلام فيه. طيب زجاجن قلت أم مالاته يعني يا الله سبحانه وتعالى ما منورونا الله سبحانه وتعالى دمك يعلموننا الله سبحانه وتعالى هنا علنا على لأن ولأن يدعي لنفسه الإقرار بهما التوحيد راسه من كراكاروسه يدعي لنفسه بهما يموقف جت هالأنزين هلا تناقول كهتكدف كلين بلو دارا شو مالهم توحيد العبادة الصفات عفوا توحيد بياما الله سبحانه لا بقيامنا لو كسوت بتجني ملك بلو وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما بهون المنقان هذا سويا هونو سالله اندما له توحيدو يعني الله سبحانه على بهرياتين ابطال ما دربو وين دمو جحد ما دربو ما لقبن مالته يا بلاشه بيهون انقال انذي ሁለት توحيدات الاين بله سلازي سويو توحيد الاين بله موغتو الله سبحانه على بهرياتين اللقبن بالاغزي منونه معناته موغساو منهم ما من التقمو معناته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 بها رأتوا تجمدمو ያል يالته جابو بها رأتوا تجمدمو انذكك الله سبحانه وتعالى الناسون للجبانة لا الأسماء والصفات إن توحيد الألوهية بتأنتها ياجل الناسون أكهة سلم منايب باهم جزء أشج جنو نجر أبزانيا وصوّيتها مراد اللندن حتى توحيد على البلوبلو. وعندما هو توحيد العوقة البلوبلو الميمو القدسه بزوج توحيد الأسماء والصفات اللي بزو يميك أرادنا يميك له وناجره. يا يا شاء الله تعالى الله نال حتى التكامل تسوّتك سمّانات شبه آمين يا سيداني القطور نقرّتك عندما دم دميانا عندما دميانا عندما دميانا ما يا شيخ الإسلام ابن إيمية رحمه الله تعالى نبقّر وتمين لمسادي شيخ الإسلام ابن إيمية مجموع الفتاوى عليهم دزيلة التعطيل شرّ من الشرك تعطيل نباله ونقر كشرك شرّا ولي يبلّت أي كفّان ولي انظر وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا كل مع جدناه أيكرينو من ليهن مشرك مهونو لازيمنا أبزانيوتش عكارات ستاي أشاعرة وتش نزيه احباش وتشم ستاي أبزانيوتش شرك لا يود كونه نتايج قابر سينبلكو وي ويبلو على هون ونا قروتشن سيادركم عالج النسوالي بلو يم يم ولكن يقول لك ان يكون لا من يكون هناك من يكون لا متكلمة الجهمية لا, يعبدون شيئاً لا سلن من يكون هناك من يكون هناك من متكلمة هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ومتصوفتهم صوفية ولصوفية راسعتن لهم زور يا ربوا سنستعجل يعبدون كل شيء كلن منا جرائم الكذب وهذا نحاء نهاية الإشراف إيه يا مجارت مجالك ما شو ماله لازم لهم إيه من إنسانيان جهوية وش بتقلال الله سبحانه وتعالى باهراتوا الجند قدرك من يا ربوا سنستعجل النزأ متقلما وشو منو منا جرائم الكذب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 خاب بعض كفتو من درس الله ما الله من مالتنا ما سبحانه وتعالى عما يقولون الله السر يهولهم يا سيد من دونه سبحانه على جبتهم من هونو مالتنا من لا يكفى شركة لكمان. طيب تروا هم يا ابن القيم نقدر وتشاد بعفوا. الجزية هاد بكم تجيب بزونا تجروش ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق والمرسلات تبادل كتاب ولا. كذارات أمي خصوصا أمساس سطين يجزلها مرض التعطيل ومرض الشرك أخويني متصاحبيني. يا شرك بشتانا يتعطيل بشتاله. وندم ما تشوشنا تشوب والدنيا يهون. بلد ربعهم واندماء ما تشوشنات لا ينفق أحدهما عن صاحبهم عنده ودنوا لدناتنا للي أي شيء ما فإن المعطلة قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لله معطلكم يسوط جن أستييت أننا جنق الله تتونق الله سبحانه وتعالى كتاب كل أرغو يزوال الله ما يتعلب دمجنا ودنه يتوحيد يشرك يتوحيد تعطيه باش ي towers واندم ما ما شوش نا اندو كا كعنيه اندوان خلاص عند الزومي النص دقارنيه نتوحيدوا توحيدو الأسماء الصفات النتوحيدو الهييه واندم ما توش والله يا إخواني نصيحة لمساعدك الله سبحانه تعالى بحر يعطونا شرك عندنا ملت زاد كمان بفيتم ماوك النامم ما قديلا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 منال شيخ محمد عبد الله عبداللهاب رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات توحيد من الباله ونقر أموال لمكو إلا بإثبات الصفات بحرياته جن يا الله سبحانه وتعالى بحرياته جن بما سبك مهون جن لأنه من منه وأن منكر الصفات منكر لحقيقة الألهية يا الله سبحانه وتعالى بحرياته جن صفاته جن هل يمكن أن يكون لك ما يكبّل صف يا ألهية يا الله سبحانه وتعالى تملّا كِنت حقيقة ويمؤناتها ودك يا رجسونه هي برجل لكن لا يدري جناعا وطما على يا الله سبحانه وتعالى بحياة ودن ودك البرجل وده يا الله سبحانه وتعالى تملّا كِنت ودك يا رجل مالته هني هالتعازن لنابو تالي من هذا رحمه الله تعالى وتبين لك أن من شهد أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبهن بأن الله سبحانه وتعالى بالجنيات من لا كينت يمسك كر لا إله إلا الله بليمسك كر بونة كينت لا بد أن يثبت الصفات أي كرين وين من أم من كم رجوت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله تعالى وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثه يا توحيد الذي توحيد 3 كفلوات قالوا انا توحيد التوحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات هذه لازم فاما توحيد الصفات يتوحيد الصفات من لو فلا يستقيم هيكل لا يستقيم قطب لا يقوم توحيد الربوبيه ولا توحيد الالهيه الا بالاقرار بالصفات توحيد الأللهية ربوبية يعني يا الله سبحانه وتعالى جيت يا الله سبحانه وتعالى تملأ كننت توحيد الجنب أتبلغوا عقمو ببحر يا الله سبحانه وتعالى ببحر وكل الكفار ولكن الكفار جنا ولكن الكفار انظر يقرؤون أنكر ولكن الكفار جنا النذ كافرو على توطأ الله شما لكما يوطأ الله كافرو توطأ وقتم ممن انكر الصفات والله يتقبل عقلات شو يبلد أرواحين شو وين دم يبلد عصابين بيجنذبون شو كذا الله سبحانه على بحرية تشون ود كم يا الله سبحانه على بحرية تشون ود كم يعني سبحان الله كافي رج كصوي تشاله عقلات شو وجانم يا ماله النذيب وفي جميلة مجلد لأيكم وفي أحيانكم أحيانكم ستكتلون من أجل عندما تحصل أولادتين يجل سلامي فإنهم أحيانكم توحيد الأسماء والصفات بس ما من من أجل يهنا نغرن توحيد الألوهية الله سبحانه لكن لا إله إلا الله عند السنة لا عند بارك الله فيكم لذين نغر تقرد لن نتحدث عن هذا ونحن نتحدث عن هذا ونحن نتحدث عن هذا ونحن نتحدث عن هذا ونحن نتحدث عن هذا ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن والصفات عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن